حجاج العجمي ضيف برنامج في الصميم مع عبدالله المديف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوار حميم واسلة في الصميم باسمكم مرحب بضيفي الشيخ حجاج العجمي الحمد لله على السلام الله, الله يسلمك النار واتشرف بوجودي بينكم الله يخليك شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا خلينا أدخل في موضوعي على طول قبل قليل انا كنت أشاهد الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية تمتد لسبع السنوات هل هذا يعني أن النظام مستقر والثورة بعيدة عن تحقيق أهدافها وبعيدة عن إسقاط هذا النظام جيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين ما بعد من المعلوم هذا ابتداءا أن النظام ساقط من جميع الجهات عسكريا سياسيا اقتصاديا من جميع النواحي وأنا أتكلم كلام رجلين في الميدان ويتخول كل شهر أنت ف... كل شهر تروح كل شهر أقضي تقريبا عشرة ايام في, في أرض الشام هذا شبه شهري طبعا آخر, ما... آخر مرة كنت هناك مت... قبل رمضان, قبل رمضان كنت, هناك. كنت في أرض الشام فالنظام ساقط لا محال يدلك أني أنا أمشي من الحدود التركية 800 كيلو طولا وعرضا ما أخشى إلا الله فلا يوجد شيء اسمه نظام الثورة السورية مرت بمراحل هي من سنن الله ده دقيقة أنت لما تيجي تقول لي ما في نظام قل لك اليوم هو سوى انتخابات وقال أنه الديمقراطية وضعتني كخيار مم. للشعب وشفنا أن الانتخابات موجودة وقبل شوي كان يلقي كلمة أمام جموع كبيرة من الضباط والعسكريين وغيرهم مم. وكان يتحدث على أنه العكس كلامك تماما أنه احنا موجودين وإحنا سوف نعيد بداء الإعمار طيب أنت إذا كان ساقط ليش ما سقطتوا من, من،, من،, من دمشق؟ جيد هذ هذ هذه سياطة الإعلام التي تستخدم في تشكيل الصورة الذهنية الخاطئة عن واقع الثور. لكن في الميدان تعلم لا يوجد إعلام اصلا يخدم الثوار إلا الإعلام الحر الذي يملكه يعني من, من عامة المجاهدين والثوار شوف بارك الله فيك الثورة السورية ليس هناك قصور في شجاعة أو في أعداد من يواجه النظام لا بد أن يعلم هذا لكن الحصار ضرب طوق على ثورة السورية سلاح لا لا حصار السلاح قبل, قبل أن بس أنا أريد 800 كيلو يعني أنت رحت هناك جيد. حدثنا عما رأيت أنا أريد أن أعرف خريطة موازين القوى على الأرض هناك م. يعني وصف لي سوريا من في يحكم هنا من فيها حكم هنا من في جيد هنا. النظام غالبا يعتمد على الحواجز العسكرية وين موجود النظام؟ النظام موجود في الحواجز في كل منطقة هناك بعض الحواجز والمطارات من شأنها احداث فقط زعزع أهل الأمن في هذه المنطقة قصف عشوائي قطع الطرق بين المناطق لكن لا توجد هناك سيطرة حقيقية بمعنى يحيد من حركة أهل الشام والثوار عموما لكن تتكلم عن أرض من 75 إلى 80% أرض محررة تماما يعني تمشي ما تخشى إلا الله يعني هو ما يمتلك إلا بين 25 30 تقريبا تقريبا هذا, هذا أمر محسوس وملموس يعني نمشي مثلا من إدلب إلى ريف اللاذقية الساحل السوري طيب. او نمشي من الحد التركي إلى الميادين في دير الزور 800 كيلو ولا نخشى إلا الله طيب. لا نخشى كلها سيطرات من اللي يسيطر على السبعين خمسة وسبعين في المئة اللي تتحدث عنها السيطرات متنوعة لكن غالبها للكتائب المغمورة من الجيش الحر الجيش الحر كما تعلم هو غطاء هلامي يعني لا توجد قيادة مركزية إلى الآن يحاول العقيد رياض الأسعد إعادة مركزية قيادة الجيش الحر لكن من هو خارج سوريا أظن فقط هناك سبع أسماء ثمان أسماء هي التي تعمل نصرى أحرار شام لواء الإسلام بينما الجهاد الشامي والثورة حالة عامة لحصائية تركيا الأخيرة من يحمل في أرض الشام خمسة مليون فتجد جماعة أبو فراس وجماعة أبو زيد الجماعة هذا يحكم او تحت يده ما يقارب 200-300 رجل م. فهناك ثورة حالة شعبية عامة وليست نخب يعني تقول أنت أن, ان الكائن الهلامي الذي ما يتبع جيش الحر م. هو ما يسيطر على الأغلبية في نعم الشام نعم هذا بشكل ظاهر وأهل المناطق م. والقرى تجدهم في كل منطقة يعني مثل منطقة جئناها مؤخرا يقالها تلمنس في معرة النعمة في ريف ذلب هذه المنطقة أهلها كبراءها يعني فلان يعرف بالحكمة وقاضي عرفي فعقدوا مجلس شورى للقرية وهم اللي حرروها وضحوا ثم أحيانا تأتي بعض الكتاب المشهورة ترى تتسلق على جهد السوريين طيب مم. الآن دعيني أسألك على الاسم الأبرز في الفترة الأخيرة اللي هو الدولة الإسلامية مم. يعني وين مساحة يعني ويش تواجد داعش من هالسبعين في المئة تتحدثون داعش أعدادهم أماكن تواجدهم أماكن صدامهم أو من يصادهم لا يشكل من واقع الثورة السورية 5% 5%؟ 5% ولعل في المحاور القادمة سأذكر كيف يريد الإعلام او يريد أن يجعل يشكل صورة ذهنية خاطئة عند متابع الثورة السورية وليس الإعلام يعني الآن أنا خليني لا لا أفهمني دكتور عبد الحميد الأنصاري يتحدث عن داعش ويقول يسيطر داعش اليوم على مساحة تقدر بخمسة أضعاف مساحة لبنان وطبعا هو الآن يتكلم عن حدود 50 ألف متر وربط هذا دكتور من من البحري فهو يقول من شرق حلب من شرق حلب مرورا بالرقة هو الزور اللي تتحدث عنها قبل شوي وصولا بالمدن العراقية إلى, الى الموصل والأنبار ودياله يعني أنت تقول 5% وهو يقول لك هذا كلام ساقط يعني جملة وتفصيلا داعش مدحورة وسيطرة حتى الرقة هذه المزعومة أننا إن سيطرنا عليها الرقة عبارة عن مدن وقرى متفرقة وصحراء قاحلة ممتده من الحدود التركية إلى قريب حدود دير الزور مم. فأنت ما تقف لي في المساحل إذا كانت 5% ليش هل يعني حنا نشوف أنه مش 5% نشوفه أكثر في الإعلام لا أنت شوف الميدان يعني الآن حماه ريفها إذلب ريفها حلب ريفها حمص ريفها مم. الساحل السوري امتداد على البحر 186 كيلو متر درعة حوران دمشق ريفها أين هذا الوجود المزعوم وهناك ثوار وكتائب تواجه النظام وغير موجود هذا العنصر كيف هذا العنصر الذي نال الصطوة الإعلامية حتى يظن منه خارج سوريا على أنهم في كل منطقة وعندهم أعداد بل كان بعض الإعلانات قال الله أكبر دخلت الدولة الإسلامية لدرعا دخلوا 13 رجل ونشاهد على هذه الحادثة فأحيانا قد يكون هناك سطوة إعلامية يملكها تنظيم حزب جماعة تريد أن تشكر رأيها يعني داعش ظاهرة إعلامية نعم, نعم بل, نعم نعم بل أني أنا على يقين أن الأسد والمالكي جعلوا من داعش شماعة وبعبع لوأد الثورة العراقية والثورة السورية و أنا متأقل بمعنى قام الثورة العراقية لما قامت جبهة تحرير العراق وجبهة انقاذ العراق والعشائر جماعة البغدادي أو عصابة البغدادي كانت جزء من المشهد لكن لاحظ الاعلام صلت الضوء على أن كل ما يحدث في العراق من يقوم به م. من؟ قالوا داعش نعم أنت كونك متابع وبعيد عن واقع الحدث كل هذا دجل نحل لنا تواصل ودعم في الثورة العراقية أنت لك جهد في, أيضا في العراق؟ نعم ندعم العراق و... إيش طبيعة الدور لك كان العراق؟ كانوا ابتداء عن طريق جبهة إنقاذ العراق وهو جمع المتخاصنين جبهة إنقاذ العراق؟ هي مجموعة من الفصائل التي كان لها دور في مواجهة الاحتلال الأمريكي بعد سقوط نظام صدام كيف الدور؟ كان الدور أولا الإصلاح بينهم فلا أخفيك أن تعلم الجهاد العراقي مر بصدام بين الإسلاميين وبين العشاء كان هناك صدام حاد أدى إلى انشغال بعضهم ببعض وإذا بالمالكي والأمريكان ومن خلال دعم الحكومات الوظيفية يعني كان ربط مع المالكي ليحكم يعني قبل أسبوعين تقريبا او قبل عشر أيام كان معي الدكتور عبدالعزيز الفوزان هنا وقال أنها أكد على أن داعش صناعة استخباراتية أي. تتفق مع بعد في هذا الرأي؟ لا أجزم بذلك لكن ترى أحيانا انا عندي مشكلة داعش أصل من شاءها الغلوب ترى الشيخ أبدالله عزام من أيام الجهاد الأفغاني في تفسير صورة التوبة وغيره ذكر شيئا من ذلك وجود هذه الجماعة التي تريد إعلان دولة و... و... طيب حاجة أنا, أنا أجل موضوع داعش ك... كفكر لكن الآن نتكلم على م... تواجد ومنطقة أي. أنت أي. تقول أنهم 5% بالنسبة لسوريا وفي العراق إيش جهدهم محدود حتى جهدهم في العراق محدود أقول لك هم جزء من المشهد لكن ليس كل المشهد شيخ عبد الله لعبة الأرقام الكل يحسنها مم. انا عددي خمس آلاف وأسيطر على المناطق الفلانية أحيانا كثير من الكتاب من خلال تعاملنا في ثورة سوريا تقول لنا عددي خمس آلاف وعلى أربعين جبهة لما تأتي وتسبر واقعهم وإذا بالعدد الفعلي الذي يقاوم هو ألف يعني قد يكون هناك لعبة الأرقام تحسنها هذه الكتاب حتى ليس فقط داعش حتى الكتائب الأخرى استجلاب الداعم ويدر من المال الذي يجبع من الأمة الآن خلني أسألك أيضا مدامك أنت قلت لي موضوع تواجد داعش خليني أسألك أيضا عن حجم النصرة في خريطة القوة السورية يعني كعدد يعني انت الآن قاعد تقول لي أنه 70% للثوار لا النصر أقول لك وجود بمعنى كفصائل تابعة لجبهة النصر وتنظيم القاعد عموما هناك وجود في حلب قوي هناك وجود في حما قوي جدا ومتعاون مع بقية الفصائل هناك وجود في الساحل السوري ومنظم في غرفة عمليات هناك وجود في درعاء يعني النصرة جغرافيا تراها لها تواجد لكن اسمح ما دامك انت قدرت تعطي رقم هنا تقدر تعطي رقم هناك معلش بس بالنصره استطرادا ترى ان لما اقول النصره ليس انها مستقله في العمل النصرة جزء من المشهد يا اخواني لكن في قياده في قيادة موحدة؟, قياده موحده لماذا يعني الان احنا في الثوره تقصد الان هذه الكتابة اللي تتحدث عنها هل داعش مشتركة في اقتداءا قبل, قبل أن تكون لها الان. لها الآن لا يوجد طيب لها النصرة هل هي لها قيادة موحدة مع باقي الفصائل نعم السورية نعم حسب مناطقيا من من من وليس يعني مثال عندهم غرفة موحدة في الساحل السوري غرفة تجمع ظن ما يقارب 17 فصيل م. والنصرة جزء من هذا التشكيل م. في حما هناك تحالف المهاجرين والأنصار والنصرة جزء من من العمل الموحد يعني طبيعة العمل في الشام عمل مناطقي غرف عمليات حسب حاجة المنطقة واستهداف أماكن من قوة من العقل المدبر لهذا هناك الغرف هناك العمليات؟ هناك مجلس شورى مجلس شورى للمجاهدين في كل منطقة فيستخلص من النصرة جانب عسكري جانب شرعي جانب مالي يستخلص هناك يعني في كل غرفة مثل غرفة الساحل هناك مسؤول مالي هو المعني يعني اللي يقصدوا فيه سؤالي أنه عرفنا أنه مثلا داعش خارج جيش الحر هل النصرة هي جزء من الجيش الحر؟ المنظمة الهلامية التي تحدث عنها لا, لا, لا, لا, لا ليست جزء من الجيش الحر ليس قيادة مركزية كتائب أعداد هائلة وهل من ضمن هذه الكتائب تتبع كتائب تتبع النصرة؟ سم هل من لا, لا, هل لا, لا لا كتاب لا, لا, لا لا هناك موقف م. في النهاية عند القاعدة أو مشروع عندها مشروع يختلف تماما عن أطرحات المنتسبين او يعتبرون من قيادات الجيش الحر طبعا هو يعني نقدر نقول أنه في سوريا ثلاث كيانات على توصيفك ممكن تعطيني كيان رابع إذا فيه كيان الجيش الحر والفصائل التي تتبعه كيان النصرة كيان الدولة أيوة فيه كيان رابع؟ لا لا تقريبا هذه, هذه هي الكيانات والنصرة هناك بعض الكتاب تشبهها في الفكر والمنهج يا شيخ نقطة مهمة جدا هذه ثورة شعب لا بد يكون هذا المنطلق التصور عندنا ابتداء هذه ثورة شعب حالة عامة الجميع يقاتل الإسلاميين بمشاريعهم بأفكارهم باختلافهم في الوسائل هم جزء صغير من المشهد بل حتى جفت النصرة من هي بدون ما تكون قاعدتها من الشعب السوري يعني أتوا عبارة عن نخب من أصحاب, أصحاب, أصحاب الجهاد السابق والتجارب السابقة ثم انضم إليهم افراد الشعب السوري الشعب السوري فتح بيته وسخر أمواله وبذل كل شيء لهذه التنظيمات حتى أنها يعني تنتقل به للمرحلة النخبوية في بلورة المشروع الإسلامي بس إحنا لما نشوف يعني لما تتحدث عن الائتلاف ولا عن الجيش الحر ولا تتحدث عنها ك ك ك لكن لما نتحدث عن البغدادي كشخصيه عراقية موجوده في سوريا لما نتحدث عن الدعم السياسي الخارجي من دول خليجيه ولا غيرها هذه موجوده عندما نتكلم عن مال سياسي أو ما العسكري موجود من الخارج هذا موجود عندما يتحدث عن دور تركيا عندما يتحدث عن النصرة أو أفراد مقاتلين من من خارج سوريا هم الذين يتحركوا ويتحكموا في المشهد في كيف تقول لي أنه ثورة شعب هل التحرك كان ابتداءا؟ لم يكن ابتداءا تدخل دول الخليج او تدخل الاتراك الاصل هي ثوره شعبيه ترى شيخ احنا انتقلنا على قلتهم في وسط الثوره السوريه ثم الى واقع اليوم بينما لم نعرف ندرك البدايات هو على البدايات يعني, يعني هناك, لا لا هناك رؤيه شيخ الحاج انه هناك رؤيه تقول انه كل هذا الدم كل هذا الدمار كل هذا التدمير يعني هذا الثمن الغالي الكبير الذي دمر البلد ودمر الناس وهذه الدماء التي سالت هل يستحق أن تسقط النظام كل هذه التضحيات نعم نعم بل بعضهم وصف أن هذه ثورة غير شرعية أصلا لا, لا لا هذا كلام ساقط من وصفها بغير شرعية أه أه كلامه ساقط جملة ونتفصيلها أول أمر مسألة الدماء وتضحيات سنة الله الكونية إذا أرادت الأمة أن تنتقل من الاستضعاف إلى التمكين لا بد أن تمر بمرحلة وسطى وهي مرحلة التدافع يكون فيها ألم ومخاط كل القرآن على هذا المبدأ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا في أي عهد؟ عهد فرعون ومن بعد ما جئتنا أي مرحلة؟ التدافع موسى ما قال والله يدل على عدم شرعية الثورة لا أو مواجهة فرعون قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي يستضعف أصحابه ويقتلون الله يقول هو في مرحلة الاستضعاف سيهزم الجمع والنون الدبر يقول ابن عباس بينه وبين بدر سبع سنين فمسألة هناك دماء الله يقول يتخذ منكم شهداء لا بد من وقوع تضحيات ومرحلة تدافع أما أنت اليوم نتندر وضع الأمة مستضعف دون أن تقدم الأمة أي تضحيات في سبيل أن تنتقل من الاستضعاف إلى التمكين هذا فطرة فضلا على مقاصد الإسلام يرفض هذا الشيء فالثورة أنت أمام النظام اضطر الناس إلى أضيق السبول في دينها ودنياها الشريعة جعلت موت العبد دون ماله ضد السلطة الشرعية من الشهادة حبد الله بن عبد اختصم مع عمبا سوالي معاوية على أرض لا بس وقال يعني من قلتي لدينا ما ليفو شيء عفوني شيء أنا شي اللي بوصل له أن الكلام هذا الصاقط الذي يصب في حال في, في ميدان المنافقين وأعداء الأمة بحجة أنها ليست شرعية وثورة لا هي القضية, ع... القضية أن هذه فتنة و... والناس فتنة يقتلون بعضهم بعضا قضية أن هذه الدماء والأطفال التي قتلت وال... وهذه الحال التي قد... هدمت لا لا معناته ف... أن ال... أنت... هذا المنهج يدفع ب... بالناس إلى المواجهة والتجميل وفي النهاية ما في نتيجة صالحة لا لا لم تقرر الأمة, الأمة أراد طالبت بالحقوق من الذي واجهها ومن الأجيب انا وش اللي أقوله شيخ عبدالله أننا نعاتب الشعب السوري أنه دماء وقعت ويليته ما ثار طيب لماذا لا توجه العتاب إلى الأمة والأنظمة الوظيفية التي حاصرت الثورة السورية وضربتها من من أساسها يعني أنت الآن لا بس الكلام قد وجه <تصفيق> لكم أنتم لأنه لا أنتم من حرّضتم لا, لا, لا من سكّبتم البنزين على, الن... لا لا لا على النار لا أنتم, لا لا أنتم من دفعتم أنتم من أتيتم بالمقاتلين الأجانب إلى سوريا أبدًا أبدًا لم نحرّض والثورة السورية قال أنت تحسب من إن الشعب السوري أنتظر حجاج العجمي وصدر بيان حتى يخرج الشعب اضطره النظام الأضيق السبو فخرج ثابت انتظروا بيان حجاج ولا نبيل العواضي حتى يخرج الشعب السوري الشعب السوري خرج ابتداء لم يصدر منه بيان ولم نتكلم ولم نحرض الأمر الثاني البيانات واضحة في أننا لم نحرض على النفير العام وأن يتقلنا أهل الاختصاص سواء في نوازل السياسة الشرعية ونوازل الجهاد او أهل الاختصاص ميداني وعسكريين وأنا بيّنتها الآن في رقائم أعفاد السنيدي قلت ان في للعام هذا يأتون شباب على قدر من الجهل دافعهم الحماسة أضروا بالجهاد الشامي وغالب من التحك ترى مع على هذا النمر هو الكلام على أنه لا لا خلي أول, أول أمر أه أه أنتم حرفتم أنتم خلي شأن السود هو الذي قام لا هو الذي ثار ولم نحرف الآن أنا أحدثك عن شيء خاص بأهل الخليج مم. أنت تعرف أن الأنظمة الخليجية تجرم ومن إلى مناطق الصراع ولا تاذن يعني وهي ولا تاذن بجمع المال لا اترك لهم جمع المال بيجيك هي لكن انا عن القتال لولا تاذن لافراد دولها أن تذهب إلى مناطق الصراع وتعتبر فتنه وان ولي الأمر لا يجيزها في الدول الخليجيه تقريبا كلها عندما أنتم الان هذا التهمه قضيه التحريض ان تحرضوا ابناء الخليج على ان يذهبوا ويخالفوا ولاه الامر وان يقاتلوا في سوريا و يخالف توجهات شرعية التي بنيت على الحكم السياسي لولي الأمر أولا ولي الأمر طاعته مصلحية مقيدة ليست طاعة تعبودية مطلقة يعني إذا جاهز لكم لا لا قلت لا لا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح المسلم الله قال وطيعوا الله وطيعوا للأمر وولي الأمر يعني. هنا جمعا مم. أولي الأمر هم أهل العلم والفضل وعطف, وعطف الأمر بطاعته على طاعة الله ورسوله ليست له طاعة تعبودية مطلقة يعني أنت لنت أعترف التحريط على الخليجيين خلني أكمل في صحيح مسلم حديث أم الحسين تقول خطى بنا صلى الله عليه وسلم فكان مما قال إن أمر عليكم عبد أسود حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وطيعوا فولاة الأمور المزعومين هم من أمر هم من حضر جمع المال سهموا في سبيل الله محظور هذا في العالم الإسلامي كله فمسألة ان المزعومين, تقول ها المزعومين المزعومين نعم ولي, ولي الأمر هو الذي اختارت الأمة وقام دين الله جل وعلا هو باللي فرضها المستعمر اليوم أصبحنا في دول وظيفية فرضها المستعمر على الأمة فأصبح يوظفنا في سياساته ويستخدم أموالنا في مشاريعه هذا واقع الآن أسألك لا أسألك أسألك لا أسألك يا شيخ أنت قاتل عني أكمل لا لا, لا أنا أخليك تكمل بس أنت جاوب اللي جواب الجواب اللي أنا أريده لم نحرض وبعدين انت لم لما, نحرض لما تخلص استطرد على كيف لم احنا الان نحرض احنا الان السوريين نحن نتكلم على موضوع التحريط السؤال أن هناك تهم موجهة لحجاج العجمي وكثير من الفاعلين في الشأن السوري أنهم حرضوا ابناء الخليج على القتال في مناطق الصراع وهذه جيد جيد. ممنوعة نظاما وفتاوى الشرعية هيتبر علم وغيرها في بعض الدول أفتت بناء على هذا المنع أن لا تذهبوا أفق تماما أنه لو كان ذهابهم عندي أعتقده حق و... واستنفارهم واجب والله ما هبت أن أقوله في هذا البرنامج م. ثق تمام نحن نواجه الطغيان والاستبداد على مستوى العالم نعم بينت بداية الثورة السورية كل بياناتي وقت حد من يزعم هذا الزعم م. أنني السوريين توقفوا على فتوى حجاج أو أنني حرضت الخليجيين على النفير لم تحرض الخليجيين كلام ساقط هذا ما حرض ولو, ولو, ولو رأيته وقمت به لما هبت أن أقوله في هذا الموضوع ثق تماما طيب. أنا كنت أقول عفوني شيخ كنت أقول الثورة السورية بحاجه إلى أحد الرجلين الأول صاحب العلم الشرعي وليس أي علم المختص في نوازل الشرعية اللي صار عليها الشرعية ونوازل الجهاد الأمر الثاني المختص ميدانيا عسكريا له تجارب سابقة يخدم الجهاد أقولها من الآن أن هذا النفير العام أضرب الجهاد النفير, العام, أضرب النفير العام من الخارجين م. ذهبوا مجموعة من الشباب دافعهم الحماسة يتقاطرون إخلاصا وأنا أراهم أفضل عند الله مني لما رأيت من إخلاصهم وصدقهم لكن؟, لكن هذا الجهاد لا ينضبط إلا بالعلم الشرعي والدراية وكانت الحاجة يعني أضروا بحماسهم ولا بجهلهم بحماسهم وجهلهم بحماسهم وجهلهم يعني أنت اليوم أنا الملتحقين مع داعش بعضهم كان في الكويت نحضر دروس المشايخ ونعرفها جيدا بل من أقربائي من الجماعة من قريب ذهب هناك وأعرفها لا يدرك شيء من أحكام الجهاد ولا, من ولا يعرف شيء ذهب وإذا به ضر الجهاد وأصبح بعضهم نفذ عمليات عمليات. أزهق روحه في سبيل, من في سبيل قتل من لواء التوحيد أو استهداف جبهة النصرة فأداروا ظهورهم للعدو ووجهوا أسلحتهم وسهامهم لمن وجهوها لإخوانهم مجاهدين فأنا كنت أقول أن النفير ينضبط بهذا انت مع مع وجوب استئذان الوالدين وقلت هذه خليني نعم. بس انا حرجع لك هذه بعد شوي لكن خليني انت انطر انقلها باصل سامب. والحديث سيجر بعضه بعضا باذن الله باصل hayakum Allah min jadid ma athifi al shaykh hajjaj al ajmi indana majmou'a min al suwar wal maqata'a astadana kathira fi 'ardha ha khalluna nshuf al فتحدث عن صدق صندوق في جمع التبرعات وفي المأساة السورية أنت لم زينين نقطة دم نعم صح نسوينا وفيها صورتك أنت اشتهرت بجمع التبرعات في التوراة السورية حدثني عن طبيعة الدور الذي يقوم به حجاج العجمي بالضبط في القضية السورية طبعا ابتداعا دخلنا في نصف القضية السورية قدرا لم يكن عندنا في 2011 2011 آخرها تقريبا أه. دخلت إلى تويتر وكان عندي 37 ألف متابع أو شيء من فجاءني اتصال من صديق يدرس في تركيا ان هناك عوائل نازحة من الشام إلى تركيا ولا يوجد لهم عائل وكذا فقلت خلاص بسم الله نطلق حملة عشانا لوحدي الآن أه. طبعا الآن عندي عمل مؤسسي كامل فأطلقت حملة في تويتر بجمع الأموال وأني سأذهب إلى البلد الحدودي أنطاكيا لتوزيع المساعدات على الأسر هناك فوجدت هناك إقبال غير طبيعي طبعا لا أخفي كان هناك كثير من شيخ يكشف رأسه رغم أنه دعم إغاثي لكنه خارج عن الرسمية ما في هناك كيان رسمية تبنى عملي فلما ذهبت وجدت هناك حاجة شديدة دفعتني إلى عمل مؤسسي منظم جاءت فكرة الهيئة الشعبية لدعم الثورة السورية م. هي من ضمن الهيئة الاستشارية في مؤتمر الأمة عموما ومعي ثلة ما شاء الله من المشايخ وطلبة العلم والدعاء يعني هي مبادرة فردية بعدين غطت في غطاء بعدين مؤسسي, مؤسسي أنتوا الآن تقدموا مساعدات إنسانية ولا تقدموا سلح كلها عندنا نحن دعم اللوجستي للكتائب العامله الشعب السعودي في مواجهه هذا النظام وعندنا كذلك العمل الاغاثي والخدمي عموما يشمل الاغاثات دعم المخابز والمطاعم يشمل بارك الله فيك المدارس حتى لا يكون هناك تأخر عند ال... يشمل كذلك الجهود المراكز الشرعية المستشفيات الميدانية او الكبيرة طيب هذا المساعدات كنت... الثانية خلينا نتكلم لك عن السلاح جيد أنتوا الآن كيف طريقتكم في تمويل السلاح دعم, دعم الثوار جيد دعم الشعب السوري تركنا من جمع السلاح حتى ما لا أنا بسأل أنت جيد. تشتري سلاح وتواجه لا لا،, و... لا ما نشتري لا ما نشتري هناك مختص... مختصين في هذا الباب أولاً في كل منطقة حسب حاجتها يعني تجد منطقة هذا الشهر حماء أحوج شهر هذا حمص غالبا نحرص على توجيه العمل وتوحيده قبل أن يكون هناك دعم يوجه لأي فصيل يعني نحرص قدر مستطاع ما يكون هناك دعم متقطع إلى الفصيل فلاني وفصيل فلاني لا نحاول جعلهم في غرف موحدة الهدف السابق الذي كان عندنا وجود جبهة لثوار سوريا عموما جبهة بس بدايه مين اللي حدد انه, إنه لا لا بس انت قل هناك الاخوه يعني أثناء عملهم هناك عندهم مكاتب كامله عسكريه مكاتب سياسيه مكاتب ماليه تقدر حتى الحاجة المالية انا شو اللي بقوله ابتداءا ابتداءا ابتداءً العمل كنا نطمح الى وجود جبهه اسمها جبهه ثوار سوريا كانت في 2012 بداياتها قبل دخول التنظيمات ترى داعش أو النصر وكذا لا يوجد أي تنظيم كان هدفنا وجود جبهة تضم كل فصائل السوريين بأشكالهم مجلس قبال الإسلاميين جمعهم في جبهة ثور اولا اولا هذا سيقطع الطريق على أمثال داعش وهذه التنظيمات التي تريد أن تفتأت على الشعب السوري في تقرير مصيره الأمر الثاني عندما تأتي الدول التي تريد اختراق الجهاد الشامي تواجه جبهه جبهه تمثل الشعب السوري باكمله قيادات عسكريه سياسيه شرعيه فلما تتعامل ما تتعامل مع طيب هذه الرؤيه هذه الرؤيه لا لا هذا اللي كان ابتداءا اقصد هذه رؤيتكم ابتداءا ما تريد, ما كنت تريد لماذا قلته انا مم. لماذا قلت هذا حتى لا نعاتب لماذا الثوره السوريه تشتتت كيف تضبطون لا لا, لا, لا, لا انا سؤالي اسال انا خليني اسال اسئله محدده وجاوبها وبعدين انطلق لما تريد يعني الآن انا سألتك على تعطون من هذا السؤال أنتم الآن تموّلون من تحديدا نموّل من يواجه هذا النظام ويجاهده من البصائل؟ سواء كانوا إسلاميين معنى إسلاميين ليس أن غيرهم غير مسلم م. إسلاميين بمعنى يحملون رؤية لا لا داعش لا ما م. ندعمها ولا نرتضي منهجها وسلوكياتها لعلها يأتي في محور مستقل النصرى إحرار الشام غيرها من هذه الكتائب معنى إسلامياً هذه هي فكرة في عندها وقبائل تواجه النظام مشروعها سقاطت حتى لما تسأل واحد منهم ماذا تريد من قتال النظام؟ قال أريد من يخاف الله فيني طبعا أنا ما ألزم هذا أقول لا لابد تتبنى المشروع الإسلامي حتى أدعمك لا ما عندنا هذا هو بمجرد يعني أنت أدعم هدولي وهدولي أي أدعم كلهم وخصوصا م. أني أحرص على نقطة الالتقاء بينهم في الغرف الموحدة العمل الموحد الشك في في هذا الموضوع انت مرة صرحت قلت أنه عشر مليون دولار تكفي لاسقاط دمشق قلت هذا نصا كذا هذه انت لم أقل يبدو لي يبدو لي انا قراته لك ترى يبدو قلت والله اعلم انا ترى لعلهم يمكن شيء قديم يبدو لي اني قلت عن موضوع منتخب عندنا ريال مدريد اللي هم جوة. لا لا لا, لا بس خليه يكون كانوا يقولون ان كلفه المباراه 10 مليون قلت من منذ بدانا 10 مليون لو سخرت كذا اه ممكن انه انت جايبها لي اي يعني م. لكن لم اقول تحديد المعركه ان هناك عشر مليون ما اعتقد اني قلت هذا طيب اليه الان اليه الجمع يعني انت تجمع بشكل شخصي يعني تجمع من الناس بشكل اي جيد يعني هل هناك يعني اليه الجمع كيف انا الان بتبرع لك أي. اوكي كيف انت حتستلم هذا الـ هذا ال ريال يعني أعطيني حركة الألف ريال من أعطيك إياها إلى أن توصل إلى مصر في النهاية أولاً لست ملزماً أني أبينها في الإعلام أعطي اللي تكتر تقوله يا شيخ نحن محط اللهم لك الحمثقة من الناس على كل حال وما نرى ذنيا ستبين من ماله ومضانه وأين يقع يعرف لكن لا, لا يصلح أني أكشف فيه الإعلامة ما الناس وشلون طريقة جمع المال وشلون إرساله وكذا أتحفظ على هذا حتى لا يضرب العمل كم الأموال التي تقع تحت يديكم اليوم أتحفظ كذلك ليش؟ لست ملزما نحن نجمع سهم وفي سبيل الله ونجعله في مضان لا بس هو شفاف يعني الشباب الجمع العمل الخيري منه اصولها الاساسيه الشفافيه في في لكن ليست, شفافية ليست شفافية. عفوا انا لن اذكر كم جماعه وكيف طريقة إيصال الأموال في النهاية العمل هذا لا بد لما يكون... احنا إحنا نشتغل في ميزانية حدود مثلا نقول مليار دينار أو مليار دينار وإنه هذا الميزانية اللي عندنا وإحنا صرفنا فيها لس كذا لسنا جهة لس رسمية جمعية ولا مضرة لا و... الناس يعني جي... لا بشرك الناس كل من يأتي يدعم يعرف مضان ماله م. ما في أحد جاني و... وإلى الآن حتى الذي لم يسأل م. أعطانا ثقة وظن اننا ان شاء الله نضع المال في موضعه هو ان اردن يستبن يستبن بذلك فيما بيننا وبينه اما كشف احنا ما احنا بلجن رسميه احنا معرضين سواء واضح العمل, العمل الخيري العمل الخيري احنا في الكويت الكويت الكويت وضع صندوق وضعنا صندوق بس نتعرض الى بحث الاموال العامه هو امن ونتعرض الى مثل هذه الجهات التي تضايقنا فأنت كذا بالعلام بكل سالة تقول أبين لي و كشف لي ما أكشف لك طيب الحكومة الكويتية تراقب هذه التبرعات و تحت عينها؟ بلا شك و على أي عمل غير أبي رسمي أبي عملكم أنتم الآن عين عمين عم الحكومة تع... الكويتية تعرف هذه الأموال تماما لا لا كيف ت... تجمع و... لا لا ما وكم... تعرف ما تعرف حين العمل اللي هو العمل الشعبي لا ما... تعرف هي عندها الماسكة هزيمام العمل الرسمي جان لا جان أنا يانت. أتكلم عملكم أنتم لا العمل هذا لكن طيب مرتاحة لما يحدث لا قطعا نتعرض إلى سؤال في النهاية مباحث الأموال العامة أمن الدولة نيابة عامة قضايا نتهم مم. فيها لكن ما عندنا سياسة اعتقل ثم حاكم منعته من جمع التبرعات صحيح أنه أنت منعته جمع التبرعات في السعودية وغير السعودية منعته وقعت على تعهد أي تعهد واعتقل بعض لا, لا أنا أتكلم عنك ما. أنت نعم نعم وقعت تعهد بعدم ممارسة أي نشاط ديني مم. لا نتحدث عن جمعة تبرعات تبرعات وديني حتى محاضرات خطب منعت منها يعني أنا كنت أوقع التعهد على عدم ممارسة أي نشاط يخص الثورة السورية أو غير الثورة السورية لو أدعى في محاضرة عن الجنة ممنوع ممنوع لو أدعى في عن الجنة هذا يمنع رسميا ف... طيب واللقاءات الإعلامية زي هي هذا المفروض أنه ممنوع أنت كما تعلم لم تعلن لساعتها لا مس... أنا هذا الكلام جديد علي انت الآن يعني ممنوع من اللقاءات الإعلامية أي حتى اللقاءات الإعلامية من اللقاء مع, مع لا, لا لا أهل السعودية التوقيع هذا يشمل أي, أي, نشاط. أي نشاط كيف تخالف الأنظمة وتطلع ما خالفها تلفزيون. هذا حق لا لا قاة تلفزيون ل... كيف تطلع أطلع خالف وإذا خالفتها وخالفها إذا دعت إلى باطل خالفناها بالحق وش المشكلة مخالق النظام مش نتعبد الله بطاعة لا بس أنت لم يتوقع على لا النظام لا لا المفترض أنه أنت ما تخافه لا, لا, لا في النهاية لو, لو قال لي لا تصلي الظهر في المسجد ما صلي واضح النظام يطاع في المعروف ولا يطاع في كل شيء لو, لو أمر بتعطيل سهم وفي سبيل لو أمر بتعطيل الزكاة يطاع في ذلك طاعة كلها مقيدة في من, قيود في من قيود السمع الطاعة في صيح مسلم خلني أكمل إشارة من قيود السمع الطاعة في صيح مسلم قال ان امر عليكم عبد اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, يقدر لا, لا, لا الامر هو لا اللي يقدر المصلحه يعني انه يقول لك يا ولا ما تطلعوا, لما تطلعوا تمنعوا ولا ما تمنعوا والمملكه سيادتها تحق لها الاراضيها انه هن تقول لك الله يحييك لا هي تقول لك الله يحييك بس نحن نشترط عليك انك ما تفعل 1 2 3 ويجب عليك انك تلتزم بهذا الشيء التزم فيما وافق المعروف ما وافق المعروف به اما الصدع بالحق يعني الآن أنتوا عندكم قانون يخص القضية المصرية ومناصرتها أنا رجل أنطلق من منطلق عقائد بوجب مصر القضية حتى وإن خالفت الأنظمة يا أخواني إحنا ما نتعبد بس المؤمنون على شروطهم انت الآن ما لما تجي, تجي المؤمنون على شرطهم لما تدخل شرط في بلد ويشرطون عليك شرط الشرط, الشرط, بهذا الشرط. الشرط ليس في كتاب الله معناته أنت حتى التبرع ممكن تجمع هنا ما احنا ما نجمع في النهايه اعتقل ربعنا واصحابنا واغلق كل شيء ما عندنا اصلا فرصه للجمع في السعودية على كل حال ليطمئنوا يعني فيوجد عندنا فرصه للجمع م. وهم حاصلوا الثوره السورية يعني مما ساهم في حصارهم والانظمه الاخرى حاصر الثوره السوريه والحالة. منظمه منظمه العفو الدوليه ربطت بينك تحديدا وبين مجموعة من المجازر التي ارتكبت في سوريا ما ادري انت طلعت على هالتقرير لا بالنسبة. والله وش تقريره انه انت في مجازر هذه المجازر التي فعلت في سوريا من تمويل حجاج العجل كذلك دجل ما لم ندعم يا شيخ يا رجل حتى دعمنا كان يذهب بدقة متناهية نضع في مضان لمن يواجه النظام ويسعى لإسقاطه والأعمال الخدمية عندنا أكثر الأعمال الشعبية أصلا م. بالمناسبة لا يوجد أحد من ثوار أهل الشام سواء من رياض الأسعد أو غير حتى رياض الأسعد تصدر فيه ميثلسكيات أكثر من مرة وغير الهيئات العلمية تصدر ترك كل هذه السوالف نعم. كلها خارج نطاق السوريين ممن يتربص صحيح في كتيبة في سوريا باسمك أي سميت كتيبة في دير الزور كتيبة حجار العجمي وسبق أني كتبت تغريدة هنا اصلا طلبتهم بتغيير الاسم ولا يجعلونها باسمي وهذا إن شاء الله على قولتهم أبقى لعملهم وأصلح لنيتي طيب خلينا أشوف معك مقطع أن أذنت لي خليوا شوف المقطع القادم الأخ حجاج إحنا عندنا في الكويت ما أعرف الحجاج يعني إيش هو وزنه شاب صغير ولا يعني معروف بعلم ولا دعوة وإنما ظهر الآن بقوة يمكن في السعودية أكثر من الكويت كيف معدي تبرعات،, تبرعات والآن نضم إلى مجموعة حزب الأمة حزب الأمة يمكن عشر أشخاص طبعا هذا الشيخ سالم طويل تحدث في محاضرة عنك طبعا قال أنه حجات شاب صغير غير مغروف بالدعوة ولا طلب العلم قال ان انت تبحث عن الشهرة عن طريق جمع تبرعات السورية ونصحك وقال لك انتبه ترىك انت الآن في الطريق الخطا على كل حال كذب هذا كله ذا الذي قاله اولا انا انا رجل شاب صغير ما شاء الله لسه شاب صغير شاب صغير ولا ولا يضر ان شاء الله ولا يضر قاده والامه رجالات وفيهم من هو دونهم في الفضل من هو اعلى منهم في الفضل والعلم وقاده الامه لكن كم من صغير عقله بارع وكبير عقله فارغ ما يسوي ثلاث درهم أما بالنسبة أني مجهول أنا رجل أدعو إلى الله من 2004 ولي دروس في المساجد ومعلومة وخرجت في الإعلام الديني في 2008 قبل الثورات إنزيم بارك الله فيها قبل الثورات انا أدعو إلى الله في الإعلام ولي مقاطع تشهد تاريخ يشهد بشهرتي قبل ذلك لا هو يتحدث لا عفوا, عفوا يعني عفوا هو بصراحة كلامه كلام كلام هذا ساقط يعني أني انا ما برست إلا في جمع التبرعات ولم أستشره ولا أرى اصلا أهل الاستشارة في هذا الباب واضح فالرجل صوت لسانه على الدعاة وطلبة العلم في الكويت وفي غير الكويت صوت لسانه يفري فيهم الليل والنهار والأمر الثاني موقف دائما مع الطغاة ضد أي حراك شعبي يطالب بالحقوق المشروعة التي كفلتها الشريعة فأصلاً ما كنت أتمنى أن يظهر هذا الكلام لا إحنا في برنامجنا الجميع يظهر أنا ما أدري وشي تظهر من جيتك ولله ما أدري وشي تظهر سوف يا سيدي لكن كلام الذي قاله احنا, احنا, احنا الفكرة هي, هي الفكرة وهو ترى يعرض تهمة أن نسرق الأمور ما لا, لا, لا لا ما معرضه أنا سمعت الكلام تبرؤات أيش تبرؤات يعني ماذا تريد بهذا أنا اللي يقول لك أنا سمعت الكلام حقه كله هو الآن يقول ألا يخشى حجاج العجم على نفسه من فتنة المال ج فهو الآن يقول أنه أنت تجمع هذه المبالغ وتحطها عندك ولا تعلنها وتقول أنا من الهيئة الشعبية أكثر من عشرين أوه يعني شوفه بصراحة حجاج أنت تقول الهيئة الشعبية لكنه اللي, اللي في الصورة وفي الحركة قطعا تشتر يعني العمل هو الواضح للناس أنه عمل فردي أكثر منه عمل مؤسسي شهرتي شهرتي بين هؤلاء هي التي ظنت ان العمل فردي لكن كل من جاء ترى ودعم م. يدرك ان العمل مؤسسي ودقيق و... و... من خلينا نرجع وم... لموضوع خلين فتنه الماليه الله يسلمك خلينا فتنه كل عمل من الاعمال الصالحه نيه العبد معرضه فيه للفتنه انت تامن على الفتنه الان وانت تلقي برنامج تظن انك تساهم في الوعي او الشيخ فلان لما يلقي محاضره كل باب من ابواب الخير صاحبه معرض إلى الفتنه ولا انا غلطان أنت لما تدعو إلى الله أنت معرض الفتنة وتشترى بالمال بالمناسبة قبل جمع التبرعات كان هناك من الأسر أسر الحاكمة او غيره يريد يعطيك مال ويحسن لك ولما أكون أقبلها على كل حال يعني في محاولات كانت تجراك من قديم كانوا يعطون يشترون هو كذا بعضهم يحب الفنان بعضهم يحب شيخ حوله ويعطيه نصف مليون من اموال الامه لا شيء لا هو لا بس بس خ... على السؤال انا بجاوبك انت, انت على لا السفعال. لا لا <تصفيق> ما يحتاج يعني, يعني, يعني هو يقول لك يا اخي انت لا تعلن ولا في رقابه ولا في شفافيه ولا حساباتك اه. تطلع وهذه هي شيء سريه وهذا سهم استثماري ما تخاف لا لا عفوا شيخ عبد الله الان ما هو اعظم من ذلك سهم في سبيل الله مجرم ولا مسموح له اجب على قدر السؤال مجرم ولا لا ما في ما لجنة خيرية رسمية في العالم الإسلامي تجمع سهم وفي سبيل الله ترى مجرم من, من الجهاد البوسني فكونه جرم وسد وعند الأمة قدرة على القيام به خارج نطاق الحكومات ما تقوم به الله الذي أوجب القيام به لأنه هو شكال لك أي خلني بس أقول هذه النقطة طب. فقوله ما يخشى ما انا أمام رجل أدعو الله جل وعلا وأجد شعب مستضعف يحتاج إلى سؤال تدري أنه من ربعة من خاصة خاصته يجمعون الأموال بدون غطاء الحكومه ودكاتره ومنكب وراهم هذا الكلام فتنه ثمال لماذا لا تنسحب على من حوله لماذا بس هو ت... شوف الشيخ سالم طويل ومنهجه يعني هو قضيه انه هو يطرد مع ال... مع الحاكم هو... هو هو يؤمن بطاعه ولي الامر وانه ما فيه ولي امر ومخالفه في أي أمر هي فتنه فهو يتجنبها فهو مضطر يعني فتنه التبرع لا هذا لا. ليس من الانصاف في شيء فتنه في التبرعات بس على حجاج لانه يخالفه في المنهج لا شوف عفوا خلينا أعطيك الأصعب هو إش قال؟ قال الآن هو لما يجمع حجاج بهذه الطريقة م. التي ليس فيها رقابة من الحكومة الكويتية وليس فيها حتى ربع طيب خلينا أكمل وفيه منع تضييق من الحكومات الخليجية م. سوف يصل فيه الضيق إلى مرحلة أن هذه الأموال يوجهها إلى أبيان هو يتهمك بصريح العبارة <تصفيق> أن هذه الأموال في خطر منها أن تذهب أبداً. إلى تنظيم القاعدة في اليمن أبداً. وهو قالها بصراحة بهذا الشكل جيد. أول شيء حتى لو ضيق المال هذا الشيخ بن عثمية سؤل في مسألة من جمع سائل رجل قال أنا جمعت المال للجهاد الأفغاني وأصبح الآن عندي عجز قال أرجعه إلى من أعطاك إياه على كل حال الحمد لله ما حصل عندنا تضيق والأموال تصل في مضانها ولا نضع عندنا شيء هل نتكلم شيء؟ على قضية القاعدة أما القاعدة فلم أدعم اليمن؟ ولم أرسل ولا عيباً ليس دعم القاعدة ما تكلم عن أني أدعم القاعدة لم نجد القاعدة الحين أنا أسألك عنها النقطة ما دعمت أبيان ولم تقم لي حملة أصلاً لليمن للشعب اليمني ولا للقاعدة ولا أرتضي منهجها وسلوكياتها أصلاً لكن تدعم النصرة أدعم النصرة في الشام نعم أدعم, أدعم, النصرة أدعم النصرة أما بالنسبة لأبيان موضوع أبيان لا أرتضي القاعدة كان عندها تصرفات سيئة جداً ولا نرتضيها العجيب أن المال لاحظ حكم شرعي أنا أقوله المال يعني هل ممكن أن تتأول هل يمكن أن تتأول وتودي, وتودي, وتودي المال لأعين بأي حال من الأخوال لا لا أقوله حكما شرعيا المال الذي عين للشام صرفه في غير مصارفه من الخيانة وش رأيك طيب فبمعنى أني أنا في هذا أتهم نفسي في الخيانة لو وقع مني هذا لو أرسلته لليمن مع أن دعم اليمن واجب علينا لا يعني هو أفهم. خليني اقول لك انه المال الذي انت, أنت تقول الثوره السورية،, السورية،, السوريه وتجمع تحت هذا الغطاء وفي الحقيقة الوضع انت تعمل يعني انت تنفذ اجنده حزب الامه الكويتي في المنطقة تحت غطاء الثوره السوريه أبداً, ابدا اصلا حزب الأمة لا علاقه له بعمل حجاج العجمي ولا له علاقه بالهيئه الشعبيه لدعم الثوره السوريه ايش رايك انت هذه تهمه التهمه, التهمة الت... انه أنت... أنت... انت رجل حاكم المطير في سوريا شوف افتخر بشيخنا الدكتور حاكم فهو رجل رجل بحق رجل الامه بكلمته وبكلمته هو وليس سبا ان انتسب اليه لكن أكمل أكمل ليس سبا ان انتسب له ومع ذلك لا علاقه له بعملي في الشام ولا له علاقه بالمال الذي يجمع وانت عضو في حزب الامه لست عضوا لست عضو في, أنا عضو في مؤتمر الأمة في الهيئة الاستشارية الخاصة بدعم الثورة السورية وليس الانتساب إلى حزب الأمة سبة حتى لا تظن لا تصيدني من دعا قضية صيدك أنا قضية قضية أنوانا هي دحوة ترحنا تربينا على الصغارة ما تصيدني أنا اللي بقول <تصفيق> ليس الانتساب حتى لا لا يظن هذا أني خايف حتى واجهنا الضغاء خليني أرجع لك بعد <تصفيق> الفاصل يوم بغيت أصيدك فاصل قصير حياكم الله من جديد مع ضيفية شيخ حجاج شيخ خلينا نروح لصورة ثانية أذنت لي وبعدها نرجع لك شوف الصورة مع بحث هذه صورة أبوكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية ما يسمى بداعش ما رأيك بهذا الرجل بالكيان الذي يتزعمه الآن؟ خاصة أنه أنت يعني متهم باتهامات كثيرة أنا بجلبك <تصفيق> إياها بعد شوي فضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا أسوق السؤال أني متهم بدعم داعش يعني أول شيء أنت متهم أنك أحد الداعمين لداعش وأن هذه التهمة أنك مولت داعش وأنك ما زلت مول داعش إيش رأيك في داعش وهل فعلا أنت مول أساسي لداعش ولا لا جيد الأمر الأول أنا لا أرتضي داعش جماعة البغدادي لا أرتضيها لا منهجا ولا سلوكا بل أجد أن أصول الخلاف معهم في أربعة أمور التكفير بغير حق قتل الناس بغير حق الكذب لا سيما في القضاء اللي مسكناه والجهل فيتصدر في الشرعين عندهم من لا يحسن شيء في الجهاد الشامي أو إذا احسن تجده عالة أصلا على العلم وأهله فنحن لا نرتضي منهجهم ولا سلوكياتهم من أسباب الاتهام لماذا اتهمت سقط فين اتهمة آخر, آخر من بين موقفه من داعش حجاج العجمي السبب يعني آخر من بين موقفه طبعا من دخلت الدولة وجماعة البغداد أول ما دخلت صدروا فيها دعاء ومشايخ علماء أنت تأخرت انا تأخرت سبب التأخير هو الحرص على الأتباع ونحاول أن ننجيهم من هذا الفكر وهذه الممارسات الخطيرة أنت إشتراك في الشيء خوارج مخترقين توظيف جمعوا بين سوءات كثيرة لكن المنتسب لهم أحد رجلين م. قلنا هذا الصنف السيء القيادات لكن الأتباع م. غالبهم وفيهم هذه الصفحة الغالبة أنهم يتقاطرون إخلاصا وحرصين على الأمة لكن الجهل الحماسة الغير منضبطه هي التي أدت إلى وقوعهم في مثل هذه الممارسات الممجوجة يعني تقلت خلاف خلافة البغدادي المجرم يعني هل هو تنظيم إجرامي أو بسلت شخص, شخص لا لا تنظيم بالكامل يعني تنظيم إجرامي نعم ممارسات ممنهجة بالكامل م. في استهداف الفصائل واستباحة الدماء وقتالهم بغير حق م. بل يا رجل الشعب السوري الشعب السوري م. نفسه والفصائل لو كانت مشكلة ربع البغدادي في المنهج شكل بناء الدوله دون ممارسات ما اعتقد راح يقاتلوهم لكن هم جاوا ابتداءا بالفكر وكانوا يقاتلون مع الثوار ضد النظام ترى التقيت ل... انت البغدادي لا ما التقيت ولا الجولاني آه... ما يحتاج يعني تلتقي قيادات على كل حال ممتاز م. بس شوف آه... البغدادي هو في بصراحه الص... البغدادي شوف جماعه البغدادي القتال أثناء القتال الذي كان يقاتل مع الثوار ضد النظام في غرف منها الساحل والغوطة كان هناك عمل موحد لكن أثناء هذا العمل موحد كان كل ما يصدر منهم منهج منهج منهج فكر منهج فكر خطير م. إلى عد أن صارت هناك ممارسات مفضوحة قرر فيها الشعب السوري مواجهة هذا التنظيم يعني أنت مقابلتك لأبو عمر الشيشاني عمر الشيشاني, عمر الشيشاني قبل أن يكون دولة يعني شو اي انت انت يعني معنا في بسرعة يعني لا لا تاخذني وقت معها هذه هذه صورتي مع عمر شيشان قالت انه الناس ربطت انه هذه الصوره انه انت لك علاقه ب بس بس انه متورط مع داعش بهذه الصوره هذه شفت هذه الصوره الصوره هذه كان تاريخها في 21 9 2013 اي وكان اسم عمر الشيشاني اسمهم جيش المهاجرين <تصفيق> جيش المهاجرين وكان لهم عمل طيب في حلب نعم في أثناء الجلوس معه هنا هو كان أصلا يمج بعض أفكار الدولة والله شاهد علي أنا صائم ولا أرجو شيء من الدنيا والله أنه كان يتأذى من بعض فكرهم والتكفير والقتل بذيء الحق وبعض هو نفسه هذا عمر الشيشاني فكان الجلوس معه ولو فرضنا أنه, إنه داعش وأنه يرى تكفير الناس الجلوس معه الصوره كفيله بان تحكم علي من الصحابه في الصيحين من كان وجهه ونصحه خليه من الصحابه في الصيحين من كان وجهه ونصحه المنافقين ولم يحكم بنفاقه بل ان الرسول صلى الله في حديث اعتبر قال اما علمت انه لا اله الا الله مو مش صوره مش صوره يعني شيخ حجاج مش صوره القضيه قضيه انه في كثيرين تحدثوا واتهموك بصراحه قالوا العرعور وغيره يعني انه انه, إنه, إنه انت تمول داعش وال وال والاشد من هذا قضية انه انت اتهموك انك انت شخص تكيري هذا <تصفيق> كلام ساقط لم ادعمهم هذا واضح لم ادعم ولا ارتضي الهجوم لا ما دعمته. اي كانوا ضمن الغرف ان فصائل الجيش الحر يعني أنت دعمتهم هذا سابقا أي. أي والان تقول انه انت هم تنظيم اجرامي أيوة. وخوارج كذا صح انا ماشي أي أي. طيب سؤال اللي اتركنا من داعش قضيه التكفير هل الحجاج العجمي أبدل. هو رجل تكفيري ابدا ابدا اللهم شيخ يقول انك انت تكفرا منين كتاب لي او مقطع حكم لي هو في النهايه البينه عليه صح م. ولا لا نسال الله ان يشرح صدره ويهديه هو طلع عني تسع مقاطع شيخ العروبه ادعم داعش وايمان مغلظه والله لا ادعمه وصدقني ترى يا شيخ ماني بقولها والله على سبيل الفقر من باب الإخبار حنا من روس عرب مانهاب من الكلمة اللي نعتقدها نقولها مانهاب ومن جهة شرعية إذا رأينا حق نصرناها لو أنا الكلام اللي نقوله كذا مستعد أموت دونه فقعد أبي موقفي من داعش في نفس الموقف انا عندي موقف مبدئي مع الأمة ضد الطغة طيب موضوع القاعدة, موضوع القاعدة تحديدا أنت إيش موقف من تنظيم القاعدة عندي خلاف معهم في ممارساتهم القديمة سواء في العراق عندي خلاف في بعض أفكارهم في المشروع الإسلامي والورته لكن ترى القاعدة خص في الشام في أرض الشام لو كان عندها اختلاف تختلف معها في, في نوازل السياسة الشرعية والشورى ملزمة ولا معلمة وشكل الانتخاب حكمة تختلف معها لكن النصر الرجال ولم يمارس ولو تك ولم تكن لهم ممارسات ضد الشعب السوري واضح بس لا شوف في تناقضات يعني خليني أفهمك بس أكثر في تناقض انت الآن القاعدة يعني خلينا أقولك داعش والقاعدة يحملان نفس الأيديولوجيا تقريبا وهما وجهان لعملة قاعدية لا أخالفك في هذا طيب أوضح لي أصلا داعش لها موقف من تكفير القاعدة ونسفها والكلام عليها م. القاعدة صارت عندها مراجعات فكرية كثيرة انا قاعد أقولك صراحة وهم بعضهم لي فيه علاقة وكذا من أهل الشام الموجودين من, من أهل الشام كان هو نفسه يقول المراجعات الفكرية دبت في أفراد القاعدة الشرعيين السياسيين اصلا صاروا يأخذون دورات عند غير أفراد القاعدة دورات في نوازل السياس الشرعية في بلورة المشروع الإسلامي يعني هناك مراجعات فكرية ما يحكم على الجماعة نفسها قبل خمس سنوات هي اليوم نفسها هو و هو وثاني شيء يا ايه. شيخ اسمعني يا شيخ عبد الله لحظه احنا نطلع في البرنامج لا لا هذا لا كلام مهم وخطير يعني انا على موضوع بعطيك بعطيك شغله لا انا لست من القاعدة ولست مرتبطا وليس مشروعي مشروعها احنا مع الشعب السوري هم جزء من منظومه الجهاد الشامي يعاونون الشعب السوري دعمنا يعني انت الان دعمك للنص دعما وليس دعما دعم مستقلا لأن هذا, هذا الكلام انا شفت لك مثلا أنت م. مرة حطيت أنت صورة أسامة بن لادن وقلت عندما تكون العزة في صورة الله رجل اللهم ارفع درجته, درجته. لما تكتب مثل هذا الشيء المتلقي يفهم أنه أنت من أنصار القاعدة وتؤيد القاعدة ودعمك للنصرة ليس هو دعما للسوريين انما هو تبني لهذا الفكر أبدا أبدا أما الشيخ أسامة نسأل الله يرحمه وينزل عليه شعبي بالرحمة والاختلاف معه ظاهر العلماء اختلفوا معه وردوا عليه ولكن هل يشك في في جهاده ضد الامريكان وكيف قبلها على الاتحاد السوفيتي لما تحولت البوصله من الاتحاد السوفيتي إلى أمريكا اصبح مغضوبا عليه وصدرت فيه البيانات مع خلافي في بعض الامور التي فعلها وانا اصلا اعطني منهجك انت عشان تتضح الكو... عشان ما نضيع ماذا يقول حج... لا, لا, لا حجاج العجمي ما هو ارتباطه وموقفه من تنظيم القاعدة هذا السؤال ده. باختصار لا يوجد لي ارتباط تنظيمي معهم م. ولا ارتباط فكري ولا ارتباط سياسي م. هم جزء, تم التع... جزء من منظومة الثورة السورية وتم التعاون معه في الشام م. كالتعاون مع جميع الفصائل ولم يدعم بعينه قطعا لا يصل الدعم إلا له هو ضمن العمل الموحد والعمليات طيب سواء في الساحل أيش ولا في, في حما أه... ترى ما أعرفه والله العظيم ولا أسمع حتى بياناته تخيل شيخي من الظواهري أعرف أنه رجل مصري وله لكن لم أسمع بياناته تخيل لم أسمعها بأذني ولم أتتبع حتى مقالاته ليس طيب واحد فاعل في شأن القاعدية وفي شأن الجماعات المسلحة الجهادية وأنت قاعد تدعى مفروض أنت تطلع على كمية مشروعي أشغلني أصلا عن متابعة ما يقول أو ما يحدث عنه. هذا شيء بسيط لكن تأمن بالله أني ما سمعت بياناته التي صدرها حتى في الثورة السورية م. اللهم قدرا سمعت مرة كذا دقائق موقفة من الدولة جماعة الدولة والنصرة لما فصل بينهم م. سمعت جزء من المقطع أرسل لي واحد من الشاب لكن لست أتتبع ما يقوله الرجل هناك اتهامات لحجاج العجم بأنه عميل قطري وينفذ الأجندة القطرية بالخفاء هو يظهر الخلاف في العلن ولكنه في الخفاء ينفذ <تصفيق> الأجندة القطرية ولذلك اختلف مع العرعور لأن العرعور يمثل يعني يخدم الأجندة السعودية وحجاج يخدم الأجندة القطرية وبالتالي صار هناك الخلاف لا أبدا أنا أصلا لا أعمل لا مع السعودية ولا قطر وأرفض العمل مع الدول الوظيفيه في نصت قدسيه يوم من الايام كانت قطر والسعوديه ودول الخليج على كل حال يوم من الايام كانت حربا على العراق من 2003 ل 2007 قتل مليون عراقي وانطلقت القواعد العسكريه الطيران كلها انطلقت من من جزيره العرب فبعد هذه الدماء التي وقعوا فيها وعبثهم في مصر وغيره جعل لي موقف لا اتعامل معهم انا حال قطر, قطر. وما قطر دعيت رسميا وتم الجلوس معي من أجل نصرة القضية السورية ودار بين حديث ورفضته لما رفضته صار ترى علي تضيق في المطار إلى اليوم المطار القطري م. وأنا علي تضيق في الدخول والخروج م. بل يا رجل حتى اللي يعمل معي في جمع المال في قطر تعرض مرة لأمن الدول ووزارة الداخلية حتى الهيئات الخيرية اللي كانت تدعوني الجمعيات الرسمية لم تعد تدعوني طيب حملت السلاح, حملت السلاح في سوريا أفتخر تحت أي رأيت من أبت مع الثوار كل مرة مع تنظيم أربع مرات تقريبا غبرنا أقدامنا في سبيل الله لست بأهل حرب تغبير أقدام وكانت رباط هم. لأنه أرجع الموضوع الأساسي حق قضية التكفير التي تتهم أنه حجاجته يعني بيعتك لمن؟ بيعة حجاج العجم لمن؟ أنت البيعة الشرعية في رقبتك لمن؟ لا, لا بيعة لي لا بيعة في عنق لي أحد أمير الكويت ولا أمير الكويت ما لك بيعة بنحن الكويت؟ البيعة, البيعة عقد اجتماعي بين الحاكم المحكم في ثلاثة أركان العاقد الأمة الأمة هي التي تعقد والمعقود له الحاكم والمعقود عليه ما جاء في لفظ البيع في البخاري بيعك على كتاب الله وسنة رسول فمتى ما توفرت أركان البيعة والنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله اللي ما في بيعة ما تميتها جاهلية وهو نفسه في حديث حذيفة في صيح مسلم لما قال حذيفة فحيث لا إمام ولا جماعة قال فاعتزل كل هذه الفرق وجاء من ألفاظ الحديث ها ها قال ها قال قال ان قال قال لازم تسمع جواب كامل قال تسمع وتطيع للإمام في لفظ قال للأمير الأعظم جاء في بعض ألفاظ الحديث فالأمة ملزمة ببيعة الكبرى العظمى في عنقها للخليفة لخليفة المسلمين وأما البيعة التي تكون لها أحكام الضرورة في أقطار المسلمين هي السلطة التي تختارها الأمة وتبيعها الرضا ويكون العقد بين الأمة وبين هذا الحاكم العقد الشرعي الذي جاء منصوصا عليه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كان التزام هدي الشيخين مو بالكتاب والسنه من الامور المجمع عليه عند الصحابه لما بايع عثمان قالوا على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الخليفتين ابي بكر وعمر قال عثمان ما استطعت قالوا قالوا ما استطعت وانا تستطع انت يعني هذا انت توقع قبل شوي تقول داعش خارجيين ومدريمين أنت الآن هل تمثل الفكر الخارجي؟ ليس, ليس هذا فكر الخوارج أنت لا تنزع البيعة الخوارج. من من أمير البلاد أنا أتكلم البيعة العظمى في أعناقنا للإمام الأعظم الذي تختارها الأمة هذا أختار أهل البلاد تختاره لا تجرني البلد. إلى هذا الحديث لا تجرني إلى هذا الحديث وسياقات الواقع كيف تشكلت هذه الأنظمة أنا, انا أدرك أن سلطان الأمة غائب من خلال هذه الأنظمة التي فرضها المستعمر منذ سقوط الخلافة فوظفها في... في سياساته ما الفرق بين مشروعك مشروع داعش على هذا الطفل؟ أنا... لم يكن مشروع يوما في مواجهة الأمة أو استباحة دمائها وأنا أقول أنظمة, أنظمة. وظفها العدو في مشاريعه و... و... وانتهز أموال الأمة في سياساته هذا واقعا اليوم 400 مليون عربي مسلم لا يملكون فك حصار غزة ولا فك حتى مخيم اليرموك عن أي أمة ذات منع تتكلم لما غاب سلطان الأمة كان هذا واقعنا فاليوم لما نقول الأمة مستضعفة وأغزة طيب من الذي منع الأمة وحال بينه وبين نصرة المسلمين ضيقوا على أهل الشام وتآمروا على أهل عراق ومن خذ المصر لن سوريا ف ليكون صريحين في هذا البع انت صريح بس هذا الكلام خطير ولا تتحمل ما... المسؤوليه لوحدك ايوه وهذا ليس كلام داعش ولا احنا كلامنا نحن في صف الامه ومعها والطف ما نقول نسال الله ان نكون سلما ولم نأمر يوما بسفك دماء مسلم ولم نقل بتكفير أحدهم مم. من المسلمين ان انا تكلمت عن موقفي من الأنظمة الوظيفيه القائمة وانها لم تخدم الاسلام واهله هذا موقفي حتى لم يصدر مني تكفير لاعيانيهم انا كنت أريد أن أستكمل معك هذا الحوار لكنه انتهى وقتي للأسف الشديد تشرفنا شيخ عبدالله شكراً لوجودك معنا و... وأنا ما, ترى ما كنت أعلم أن انت ممنوع من تفضل نيتها تبرعات ولكن كان فيه كلام فيه كلام آخر شكراً لوجودك معنا ويك. شكر موصول لكم أنتم ونقلوا عن حجاج العجمي أنه يقول ليس في عنقي بيعة لأحد السلام عليكم